موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشياً لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نظر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 العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عنا يشكرون والله الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم